أحزان تتجدد على طريق الهجرة أراد كعب بن مالك أن يبعد الشكوك حول الأنصار فشارك بدعابه رأى الحارث بن هشام شقيق أبي جهل يلبس نعالا جديدة فهتف بوالد جابر يا أبا جابر أنت سيد من ساداتنا وكهل من كهولنا ما تستطيع أن تتخذ مثلنا علي هذا الفتى من قريش فانحن الحارث نحونا عليه ومد يديه فخلعهما ثم رماهما إلى كعب وقال والله لتلبسنهما شعر الشيخ أن كعبا قد أحرج الحارث فقال مهلا أحفظت والله الرجل فاردد عليه عليه لكن كعبا قال والله لا أردهما ثم همس إلى والد جابر وقال والله لئن صدق الفأل لأسلبنه أي في الحرب اطمأن الوثنيون فغادروا منا واستعد الأنصار للرحيل ليشرق يوم السفر بشمس جديدة وصباح منعش كالمطر غادرت رواحل الأنصار لتزين يثرب لاستقبال حبيبها نخيلها السامقات تتمايل تطلعا وشوقا إليه يثرب تنتظر نبيها الذي سيغير العالم سيجعلها عاصمة لأعظم دولة في التاريخ بعد أن كانت بلدة يتفاخر أبناؤها بنحر بعضهم من أجل دابة أو حتى مزحة يثرب ملت من تقاتل في لذئ اكبادها ومن النوح وسكب الدموع على اجداثهم ها هو نبي الله صلى الله عليه وسلم يمسح دمعها يبعث اليها بمعلمين ليعلقا قناديل الوعي والحب في بيوتها وأسواقها ودروبها يبعث مصعب بن عمير الذي يتزر الجلد من الفقر وابن أم مكتوم من الأعمى الذي ينير بصائر وثنيها أما في مكة فنبي الله صلى الله عليه وسلم يحدث اصحابه يحدث اصحابه عن الرؤيا يقول اريد دار هجرتكم ويصفها بانها ذات نخل بين حرتين فيتسلل الشباب وتهاجر أول عائلة إنها عائلة أم سلمة ها هي قد استوت على ظهر بعيرها فيناولها زوجها طفلهما سلمة ثم يأخذ بزمام بعيرها وينطلق بها وفي الطريق يفاجآن بمجموعة من الرجال تعترضهما ثم يأمرون أم سلمة بالنزول ويتقدم أحدهم فينزع الطفل منها وهي تبكي ما هذا؟ ألا تكف الوثنية عن إلحاق الأذى بهذه المؤمنة طعن أبو جهل أمها سمية فصبرت عذبوا أخاها عمارا فصبرت ضيقوا مكة فتركتها لهم وهاجرت إلى الحبشة ولما سمعت ببيعة الأنصار وكرم يثرب عادت لتجد قريشا في الطريق تمنعها من الهجرة، تخطف صغيرها، تفصلها عن زوجها، ثم تتركها على قارعة الطريق للدموع والأحزان.